لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانَ لِتَهْتَدُوا بِهِ قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ جديد ومنافع لما فيه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وَلَقدَدَ أَرْسَنَّ نُوحَو وَإِبَهِي مَ وَجَعَن فِيذُفَتِهِ مَن نُبُووَتَ وَكِتَ فَمِنهُم مُتَدَ وَكَثيرٌ مِنهُم فاسقون قفينا على آثَارِهِم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَأَتَيْنَاهُمْ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ إِنَّ اللَّهَ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاتِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا برسوله يأتيكم كفلين من رحمه ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويرزق لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب ألا يقدرون على شيء لِلَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الضَّلَلَ بِيَدِ اللَّهِ يُعْطِي مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل